بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهم وتب ما أضنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته, وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد